وكنتم أزواجاً ثلاثاً فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون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 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ الدَانِ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا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 كان قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما الا اننا لمبعوثون او اباؤنا الاولون قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ النُّونُ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 أَثَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُكُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَنُّهُمْ بَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا لَوْ نَشَاءُ لَدَعْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّ لَنَا مُغْرَمًا بَلْ نَحْنُ مَحْرومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المناشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اَفَى بِهَذَا الْحَدِيثِ آتُم مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِلَى بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ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 كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين